والَّذان يَأْتانِهَا مِنكُم فَآادُهُماَا فَإِن تَبَا وَأَسُلَفافَاءعرِضُور عَنْهُمَا إِ اللهَّهَ كََ تَوادَ الرَّحسمَا إَِّ مَ التَّوْبَة على اللهَّهِ للَِّذينَ يععمللونَ السّور هَذِهِ جَهَانَةَ إِنْ مَاتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا